سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.